باكر سبح الرب تسبيحا جديدا لان الرب صنع جاي فالانجيل بيقول بارك اتليل السنه بصلاحك فكنا في الاسابيع اللي فاتت بنتكلم عن نهاية العالم ك... كعام انتهى في حياتنا وبنبارك ربنا وبنسبحه من اجمل التسبيح اللي بترتبها الكنيسه تسبيحه الثلاث التلات فتية في النار وده اجمل منظر للكنيسة على الارض المسيح في وسطها وبتسبح الناس اللي دايرا فاكرين ان هي في وسط النار وهم عمالين يرتلوا ويمجدوا وان هم في السماء لان ما دام المسيح في وسط الكنيسه يبقى الكنيسه فرحانه فالفرح بوجود المسيح اقوى من قوة النار فحاولينا بلوقتي الترتيلة واحنا نرد عليهم مع بعض مبارك انت يا رب الاله اله ابانا ومتزايد بركة ومتزايد علوا الى الابد هو مجده زيد علو الى الابد رحمته والمسبح والممجد والمتعالي على الامر والى الابد رحمك مبارك اسم مجدك القدوس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الابد بحوه مجدوه سبحانه وإلى الأبد اذكر رحمته فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأنهار وإلى الأبد رحمته مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس ومتزايد بركه ومتزايد علوا إلى الأبد هو مجدد سبح ومنجت والمتعالي على الانهار وإلى آذاق رحمته مبارك انت ايها الناظر الى الاعماق الجالس على الشاربين متزايد بركه ومتزايد علوا الى الابد بحو مجدوه زيد علو فهو المسبح والممجد والمتعالي على الانهار والى الابد رحمته مبارك انت على عرش ملكك ومتزايد بركه ومتزايد علو الى الابد مسبحو مجججو علو الى الابد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعالي مبارك انت في فلك السماء ومتزايد بركه ومتزايد علو الى الابد والمسا على الاناروا الى الادا بارك الرب يا جميع اعمال الرب سبحيه وزيديها علوا الى الابد بارك الرب ايتها السماوات سبحيه وزيديها علوا الى الابد بارك الرب يا جميع ملائكة الرب سبحوه وزيدوه علوا الى الابد بيحو مجدك زيد علوه الى الابد رحمته فوالمسبح والمميد والمتحر بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحي وزدي علوه الى الابد بارك الرب يا جميع قوات الرب سبحيه وزيدي علوا الى الابد بارك الرب ايتها الشمس والقمر سبحاها وزيداها علوا الى الابد سبحوه مجدوه زيد علوا الى الابد فهو المسبح والممجد والمتعالي على بارك الرب يا سائر نجوم السماء سبحيه وزيده عليه الى الابد بارك الرب ايتها الامطار مع الانبياء سبحيه وزيده علوا الى الابد بارك الرب ايتها السحب والرياح سبحيه وزيده عليه الى الابد سبحوه مجدوه زيدوا علوا الى الابادره مجدك والمسبح وممجّد والمتعالِع على أن هاروى ير الأبدره بارك الرب يا جميع الأرواح سبحيه وزيدي عليه إلى الأبد بارك الرب ايتها النار والحرارة سبحها وزيدي عليه إلى الأبد بارك الرب أيها البرد والحر سبحها وزيدي عليه إلى الأبد صبحوا مجدوا فهو المسبح والممجد والمتعالي بارك الرب ايتها الاهويه والانبياء سبحيه وزديه علوا الى الابد بارك الرب أياتها الليالي والأيام سبحيه وزديه عليه إلى الأبد بارك الرب أيها النور أيها النور والظلمة سبحاه وزديه عليه إلى الأبد سبحوه مسجده برحمتك والمسبح والممجد والمتعالي على الارض <تصفيق> بارك الرب ايها البرد والسقيع سبحاه زداعه لوا الى الابد بارك الرب ايها الجليد والثلج سبحاه وزداعه لوا الى الابد بارك الرب ايتها البروق والسحب سبحيه وزيدي علوا الى الابد بيحوه مجدوه زيج علوا الى الابد رحمك فهوى المسبح وممجد والمتعاني على الامهر و الى الابد رحمك بارك الرب ايتها الجبال وجميع الاكان سبحيها الرب علوا الى الابد بارك الرب يا جميع ما ينبت على وجه الارض سبحيها الرب علوا الى الابد بارك الرب ايتها الينابيع سبحيها الرب علوا الى الابد مجدو زيد علوا الى الابد احمدو فهو المسبح والممجد والمتعالي على الانهار و... بارك الرب ايتها البحار والانهار سبحي وزيدي علوا الى الابد بارك الرب ايتها الحيتان وجميع ما تحرك في المياه سبحي وزيدي علوا إلى الأبد بارك رب يا جميع طيور السماء سبحي وزيدي علوا إلى الأبد الرب ايتها الوحوش وكل البهائم سبحيه زدوا علوا الى الابد. بارك الرب يا بني البشر. واسجدوا للرب. سبحوه زدوا علوا الى الابد. بارك الرب يا اسرائيل سبحه وزدوا علوا الى الابد. مجيدي زد علوا الى الابد. رحمك كرة الرب سبحوا وزدوا علوا الى الابد سبحوا مجيدي, مجيدي الابد رحمته فأوى المسبق والممجد والمتعال على الانهار والى الابد رحمته خرك الرب يا عبيد الرب سبحوا وزدوا علوا الى الابد بجرح موت فاء والمسبح والممجد والمتعالي على الهر وعلى الهدى بجرح موت بارك الرب يا ارواح وانفس الصديقين سبحوا وزديوا علوا الى الابد بحو مجدود يزيد علوا الى الاباء رحمته فهو المسبح والممجد والمتعالي على الانهار والى الاهل بارك الرب ايها القديسون والمتواضع القلوب سبحوا وزيدوا علوا الى الابد. بحوظوا وزيدوا علوا الى الابد. برحمة طوفى والمسبح والممجز والمتعلم كرب يا حنان يا عزار يا يوم صايل علوا الى الابد به حي زيدوا علوا لو بل ادهرحني توفاء والمسبح والممجد والمتعال هاروا الى الابد رحمته بارك الرب يا عابد الرب اله أبائنا سبحوا وزدوا علوا الى الابد رحمته. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سلوه للذي صلب عنا وقبر وقام وابطل الموت واهانه سبقه وزيدوه علوا الى الابد اطلعوا الانسان العتيق والبس الجديد الفاخر واقتربوا الى عظم الرحمة سبحوا وزيدوا علوا الى الابد. مجدوا زيدوا علوا الى الابد يا جنس المسيحيين القصوص والشمام سأعطوا مجدا للرب لانه مستوجب سبحوا وزدوه علوا الى الابد الثلاثة قد الذين رفعهم المسيح إلهنا وأنقذهم من إبليس سبحوا وزيدوه عليه من أجل إلهك مسياس المانح الإحسان هلما إلينا يا حنانيا سبحوا وزيدوه علوا يا عذر يا الغيور عشية وبكره والظهيرة أعط مجدا لقوة الثالوث سبحوا وزيدوه علوا إلى الآب آمين مجد بيضع علو اليك آباد رحمك تخفى والمسبى والممجد والمتعاني على ال... <تصفيق> هو زي عمانويل في وسطنا يا نيسائيل تكلم بصوت التهليل سبحه وزيد علوا اجتمعوا وسابروا جميعا تكلموا مع القصوص وسبح الرب يا جميع اعماله سبحوه وزيدوا علوا الى الابد سبحوه مجدوا زيد علوا. نحن ايضا ننظر الى هذه المخلوقات فنقل مع هذه الموجودات جميعا بارك الرب يا جميع الطيور صبحي وزدي علوا ايا الجليد والسلج والبهائم والوحوش بارك الرب الارباب صبحي وزدي علوا صبح الرب كما يليق به وليس كالمخالفين يا ابناء البشر صبحوا وزديوا علوا الى الابد بحوش مجدين زيد علوه الى الابد راح كوفا والمسبح وممجد والمتعالي الانهار الى الابد مجدا واكراما قدم امامه يا اسرائيل بصوت التهليل يا كهنة عمانوئيل سبحوا وزيدوه علوا الى الابد سبحوه بوزي دعوله خوال مسبح والممجد والمتعالي على الانهر وإلى خوال يا خدام الله الحقيقي وأنفس الأبرار المتواضعين المحبين سبحوا وزدوه علوا الى الابد بحوا مجدوا زيد علوا الى الابد ورحمة الهوال سبح والمسجد والمتعال الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر يا سبراك ونمساك وابدناغه سبحوه ومجدوه الى الابد اسرعوا بحرص عظيم يا اذقياء الرب وكل الطباع التي صنعها سبحوه وزيدوه علوا الى الابد بروده ونياحا اعطنا كلنا بغير انقطاع لنقول بتمتع سبحوه مجدوه الى الابد رحمته سبحوا وحمد جيب الله الذي